ثمانية استمع إلى الحوار التالي وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك صباح الخير صباح النور يا سلمان كيف حالك؟ أنا بخير شكراً وأنت؟ أنا بخير الحمد لله من هو؟ هو عم أحمد من هي يا سلمان؟ هي صديقتي ولدان. تشرفت بمعرفتك يا ولدان. فرصة سعيدة.